وَلاَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيَتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غديرتع ويلاعب واننا له لحافظون قال اني لا يحزنني لي ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا الخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لننبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 129-وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 120-وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه وقالت 124-كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين 125-واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب 126-قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن 124-إلا أن يسجن أو عذاب أليم 125-قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 126-وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وَقُلْنَا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا إن لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصادرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم اصب اليهم واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم ثُمَّ بَدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُدُونَ لَيْسَجُدُونَ حَتَّى خِيلٌ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ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 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله ام الله واحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم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 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبدون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويلي فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف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 ثُمَّ يَأْتِي لِمْ بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تحصِلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ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 قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين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 ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم لهم انكارون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باقل لكم من ابيكم الا ترون اني في الكيل وانا خير المنسلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكي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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير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 ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يبني عنهم من الله من شيء من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها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 قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وما انا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء انكم ثم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها من وعاء اخي كذالك كيدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في يد الملك ما كان لياخذ اخاه في يد الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابي شيخا كبيرا ابن شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يرجعون الى ابيكم فقولوا يا ابانا فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوالت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتَ فَنَدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ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 استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىيه ابوي وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو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 انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ 124-قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 125-وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحما لقوم يؤمنون